وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا كأقمت زيدا واقعدته وأقرأته الأصل قام زيد وقعد وقرأ فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما ومقعدا مقرا فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد وإن كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما إذا نبدأ الآن طبعا معاني الصيغ الزوائد نحن علمنا سابقا بأن الفعل المزيد هذه الزيادة تكون لمعنى خلافا للملحقات بالمزيد خلافا للملحقات الملحقات أن الإلحاق عملية لفظية أما الفعل المزيد كل حرف يزاد في الكلمة الراجح أنه يزيد معنا على جذب الكلمة ذلك قال هنا فصل في معاني صيغ الزوائد قال لدينا أفعل هو زيادة الهمزه قبل فاء الكلمه أفعل افعالا أفعل افعالا اكرم اكراما فالهمزه هنا زائدة زائدة تاتي عده زياده الهمزه ماذا في زياده الهمزه ما المعنى الذي تضيفه يقول اولا التعديه سمونا همزه التعديه يسمونها همزة النقل يعني تجعل الفعل اللازم متعديا فيطلب مفعولا به فإذا كان متعديا لمفعول واحد أصبح متعديا لمفعولين فإن كان متعديا لمفعولين أصبح متعديا لثلاثة مفاعيل نأخذ امثله يقول هو ما معنى التعبية يقول تصير الفاعل بالهمزة مفعولا فأقمت زيدا هو قام زيد قام زيد فعل وفاعل قام فعل لازم عندما قلت أقمت أقمت أنا زيد الذي كان فاعلا أصبح مفعولا به أقمت زيدا اقعدت زيدا قعد زيد قعد زيد أقعدت زيدا الفاعل أصبح مفعولا به عندما زيدت الهمزة قبل فائل كلمة أصبح الفعل على الوزن أفعل مثلاً قلت نام الطفل أقول أنامت الأم الطفلة عندما دخلت الهمزة أصبح الفعل متعدياً كان لازماً فأصبح متعدياً طيب قلت مثلاً قرأ قرأ خالد الدرس الان قرأ فعل متعد لمفعول واحد قرأ خالد الدرس قرأ محمد الدرس متعد الفعل قرأ متعدل لمفعول واحد أقرأت محمدا الدرس الان الحق الحرف للهمزة هذه زدت الهمزه على الفعل المجرد قرأ فاصبح الفعل متعديا لمفعولين اقرات محمدا الدرس محمد المفعول الاول والدرس المفعول الثاني المفعول الثاني كتب خالد كتب محمد الدرس اكتبت محمدا الدرس نعم اذا همزه النقل هذه أو همزه التعذية هذه تجعل الفعل اللازم متعديا فتجعل الفاعل مفعولا وتجعل الفعل المتعدية لمفعول واحد متعديا لمفعولين فإذا كان الفعل لازم قال صار بها متعديا لواحد وإن كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين نقول لاثنين وان كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثه ثلاث مفعيل لكن هذه المفاعيل التي تتعدى لمفعولين فتصبح متعدى لثلاث مفاعيل في زيادة الهمزة قصرها على رأى وعلمة رأى وعلمة قلت رأيت العلم نافعا وهذا رأى رأى القلبية العقلية وليس وليس البصرية رأى العقلية القلبية اللقينية رأيت الفكرة متالقا تأخذ مفهولا أول ومفهولا ثانيا علم علمت علمت خالدا مسافرا تعدل مفعولين لأن إذا دخلت الهمزة زيدت الهمزة ألحقت يسموها ايضا في العلوم الحديثة اللاحقة نعم يعني لحقت الفعل نقول اريت أريت زيدا العلم نافعا ريت زيدا مفعول اول العلم مفعول ثاني نافعا مفعول ثالث اذا الفعل المتعدي لمفعولين اصبح متعديا لثلاثه مفعولين وقصرهم على راى وعلم كذلك أعلمت زيدا بكرا قائما أعلمت زيدا مفعول به أول بكرا مفعول به ثاني قائما مفعول به ثالث وهكذا إذا هذه همزة النقل أو همزة التعذية جلس محمد أجلست محمدا خرج الطالب أخرجت الطالبة فزع المخارب أفزعت المخاربة وهكذا إذن خجل الطالب أخجلت الطالبة إذن هذه همزة التعديه التي تزاد قبل فاء الفعل المجرد الثلاثي يكون الفعل على وزن أفعل المعنى الثاني من معاني زياء الذي من معاني زياده الهمزه قبل الفعل الثاني نعم الثاني صيروره شيء ذا شيء كالبن الرجل واتمر ال... واتمر وافلس صار ذا لبن وتمر وفلوس نعم ما معنى الصيروره تربيه الصيروره مصدر الفعل صار صار صيروره يعني في جعل في تحول في تحول تعني ان تدل الهمزة بعد دخولها على الفعل على ان الفاعل قد صار صاحب شيء ما هذا الشيء هذا شيء اشتق اشتق الفعل من يعني لاحظوا اذا كنا اثمرت النخله يعني صارت ذا ثمر من الثمر من أثمرت؟ أصبحت ذا ثمر إذا قلت البن الرجل أصبح ذا لبن يعني صاحب لبن وهنا يقولون أيضا السيروره والكثرة يعني بمعنى اصار كثير اللبن تجدون في بعض كتب الصرف أنها تفيد السيروره والكثرة فإذا قلت ألبن الرجل يعني صار لبن أو صار صاحب لبن كثير كثور اللبن عنده مثلا ألبنت الشاة ألبنت الشاة صارت ذات لبن صارت ذات لبن اذا قلت مثلا أتمر الرجل صار صاحب تمر أفلس صاحبة فلوس ما نفهمه من الإفلاس أفلس إفلاس بمعنى يعني لم يبقى لديه شيء إذا قلت أفلس بهذا المعنى تكون الهمزة للصيرورة أي أصبح ذا فلوس أو أصبح كثير الفلوس أصبح كثير الفلوس إذن الصيرورة والكثرة تجع الهمزة بعد دخولها على الفعل تجعل الفاعل صاحب شيء هذا الشيء اشتق الفعل منه هذا الشيء اشتق منه الفعل يعني ألبن من اللبن أثمر من التمر أفلث من الفلس وهكذا أثمرت النخلة من الثمر أنبل ألبنت الشات من اللبن وهكذا يعني الفعل مشتق من هذا الشيء الذي يصير إليه الفاعل بعد دخول الهمزة نعم وبعضهم يسميها يعني الـ الـ الصيرورة والكفرة والجعل يعني جعل صاحبة كذا نعم الثالث من معاني الهمزة الثالث الدخول في شيء مكانا كان أو زمانا كأشأمة وأعرق وأصبح وأمسى أي دخل في الشأم والعراقي والصباح والمساء أي دخل في الشأم يعني أصبحنا وأصبح الملك لله يعني دخلنا في الصباح غير أصبح التي تكون هنا قصة من هذه أصبح تكون تامة أصبح دخل في الصباح تكون تامة أمسينا يعني دخلنا في المساء في الزمن في المساء هذا فعل تام أعرق يعني دخل في العراق أشأما دخل في الشام وهكذا أصهرة دخل في الصحراء امصر دخل في مصر أبحر دخل في البحر مثلاً أضحا دخل في الضحى إذا إذا كان بمعنى الدخول في شيء في مكان أو في زمان فإذا كان في زمان تكون الأضحى وأصبح وأمسى يكون الفعل تاما نعم الرابع الرابع السلب والإزالة كأقضيت عين فلان وأعجمت الكتابه أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الكتاب بنقطه نعم إذن المعنى الرابع من معاني زيادة الهمزة قبل فاء الكلمه هو السلب والإزالة يعني تزيل المعنى أقضيت عين فلان يعني يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل لاحظوا أقضيت عين فلان الفاعل التاء المفعول عينة إذا أزال الفاعل عن المفعول الفعل أصل الفعل القذى أقضيت عين فلان أي أزلت القذى من عينه أي أزلت القذام عن عينه كما صرح الشيء أعجمت الكتاب أي أزلت العجمة عن الكتاب في عملية التنقيط إذا قلت أشكيت فلانا أشكيت فلانا أي أزلت شكواه أزلت شكواه أصرخته أزلت صراخه وهكذا لاحظوا أن المعاني هذه تفهم أيضا من السياقات تفهم من السياقات لأن الهمزة قد تكون للتعضية وقد تكون للصيرورة وقد تكون للإزالة وقد تكون لمصادفه الشيء وقد تكون للاستحقاق هناك معاني كثيرة لزيادة الهمزة قبل الفاعل لكن هذا يفهم من السياقات نعم. والخامس من نعاني زيادة الغنزة الخامس مصادفة الشيء على صفة كأحمدت زيدا وأكرمته وأبخلته أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا نعم اذا مصادفة الشيء على صفة يعني وجدانه على صفة وجدته أي معنى مصادفته يعني وجدته على صفة مغينة أحمدت زيدا يعني وجدته محمودا صادفته محمودا أكرمته وجدته كريما أو صادفته كريما أبخلته وجدته بخيلا أعميت فلانا وجدته على عمل نعم دخلت بلدة فأعمرتها اعمرتها يعني وجدتها عامره صادفتها عامره نعم او دخلت بلده فاخربتها وجدتها خاربه يعني صادفتها خاربه نعم اذا قلت اعظمت فلانا وجدته عظيما اكبرت فلانا وجدته كبيرا اصغرت فلانا وجدته صغيرا اذا هذا ما يسمى بالمسافة أو المجدات. نعم، هذا معنى المعنى الخامس من معاني زيادة الهمزة قبل فاء الثلاثين مجرد. نعم. السادس، المعنى السادس معاني زيادة الهمزة. نعم. السادس الاستحقاق. كأحصد الزرع وأزوجت وأزوجت هند هندو. أي استحق الزرع الحصاد وهند الزواج كلمة هند تصرف ولا تصرف لأنها ساكنة الوسط علم مؤنث ساكن الوسط فخفت الكلمة لذلك يجوز صرفها وعدم صرفها تقول أزوجت, أزوجت هند أي هند يعني استحقت الزواج حان وقت زواجها في الاستحقاق بعضهم يسميه الحينونة يعني حان كذا أحصد الزرع يعني حان وقت حصاده أحصد الزرع حان وقت حصاده بمعنى يعني حان حصاده استحق الحصاد هذا الاستحقاق استحق الحصاد يعني حان وقت حصاده أو حان حصاده أزوجتهم أي حان زواجها او هند استحقت الزواج أي استحق الزرع والحصاد وهند الزواج كما ذكرت هند تصرف اسمه غلم يصرف ولا يصرف يجوز صرفه ويجوز منعه تقول هند وتقول هند نعم المعنى السابع السابع التعريض كارهنت المتاع و وابعته اي عرضته للرهن والبيع نعم التعريض يعني ان تعرض المفعول لاصل معنى الفعل هذا معنى الطريق تعرض المفعول لاصل معنى الفعل يعني لمعناه كأرهنت المتاع وابعته أي عرضته للرهن رهن مين أنت أصل الرهن يعني المصدر وأبعته يعني عرضته للبيع يبقى من أنت أتناها من أبعته إذن ان تعرض المفعول لمعنى الفعل أو لأصل معنى الفعل مصدر الفعل هذا هو المقصود أقتلت زيدا عرضته للقتل عرضته للقتل نعم هذا المعنى السابع. المعنى الثامن. الثامن أن يكون بمعنى استفعله كأعظمته أي استعظم استعظمته. نعم. الآن أن يكون بمعنى استفعله. استفعله هنا بمعنى يعني اعتقاد بمعنى اعتقاد صفة الشيء. إذا قلت استس استحسنت استحسنت اي استفعل استحسن استفعل استحسنت, استحسنت, استحسنت هذا الكتاب أي أعتقدت حسنه أي أعتقدت حسنه فالمعنى هنا للاستفعل هو اعتقاد صفه الشيء فعندما تقول أعظمته يعني أعتقدت عظمته فلكن لكن قلت اعظمته أعظمت أعظمت وجدته عظيما السياق أعظمته هنا بمعنى يعني اعتقدت أنه عظيم استعظمته بمعنى استعظمته يعني معتقد فيه صفة العظمة اعتقدت فيه صفة العظمة استك... إذا قلت أكبرته أيضا أكبرته اعتقدت فيه الكبر والشموخ وما إلى ذلك وهكذا احتكرته اعتقدت فيه الحقارة او بمعنى وجدته حقيرا كما مر قبل قليل حسب السياق الذي يمر فيه نعم المعنى التاسع التاسع ان يكون مطاوعا لفعله بالتشديد نحو نحو نعم ان يكون مطاوعا لفعل بالتشديد نحو فطرته فافطر وبشرته فابشر فطرته لان مطاوعه افطر فطرته فافطر افطر افعل الهمزه زائده هنا للمطاوع لاحظوا معي فطرته فالمتفاعل متع... المتعدي متعدي بالتضعيف الفعل المطاوع افطر اصبح لازما اذا عندما يكون مطاوعا يصبح لازما لأنه فعل يكون الفعل متعديا بالتضعيف فهما قدم شرب فطر بشر يكون بالتضعيف قدم فلان هذا لازم قدم فلان فلانا أصبح متعديا بالتضعيف المطاوع الفعل مطاوع يبقى لازما يصبح لازما فطرته فافطر أفطر هو فالفعل لازم فشرته فابشر فهمتم فيصبح لازم اذا هنا ملاحظه يصبح الفعل لازما فعل متعدي فعل متعدي بالتضعيف المطاوع له على وزن على وزن على وزن افعل هو المطاوع لازم كسرته فانكسر هذا مطوع من انكسر فغله غير غير هذا الوزن فنسيت به انا حتى ننتبه لانه يصبح فعلا لازما العاشر العاشر التمكين كاحفرته النهرة اي مكنته من حفره تمكين مكنته من خفه يعني يمكنه أصبح متمكناً قادر على حفره أحلبت الرجل مكنته من الحل أظهر الله المسلمين على الكفار أي مكنهم من الظهور عليهم أظهر أفر الله المسلمين بأعدائهم أي مكنهم بالظفر بهم لقوتم أظهر أظهر تبحتم أحفرا أحلبة كلها بمعنى التمكين بمعنى التمكين نعم هذه المعاني المعنى العاشر وهذه المعاني العشرة من معاني زيادة الهمزة قبل فاء الفعل المجرد نعم وربما جاء المهموز كأصله نعم وربما جاء المهموز كأصله كسرى وأسرى وأغنى عن أصليه لعدم وروده كأفلح أي فاز وندر مجيء لا فعل متحدي أيضا في فائدة فلدينا فائدة ربما جاء المهمزك أصلي يعني زيادة الهمزة الفعل المزيد بالهمزة معناه بمع كما المجرد معناه معنى المجرد مثل سرى وأسرى فأسرى بمعنى سرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى إذا اسرى بمعنى سرى هنا الفعل المزيد بمعنى الفعل المجرد بمعنى الفعل المجرد مثلا برق وابرق برقت السماء وابرقت السماء برقت السماء وابرقت السماء بمعنى واحد أبرقت وبرقة، أو فا إلى ثانيه، أو أغن عن أصليه لعدم وروده يعني أصله المجرد لم يستعمل مثل فلحة، ما قالوا فلحة، فلحة معنى آخر، استخدموا فلحة بمعنى آخر، أما بمعنى الفوز قالوا فلحة، فإذا هو هنا استغني عن عن عن مجرده وأغن عن مجرده، نعم بمعنى فاز أدرك، استغنوا عن دركة أدرك. أوعزة، على أفعل أوعزة، بمعنى وعزة. أجابة، ما بقولوا جابة، بقولوا أجابة. بمعنى الإجابة، وهكذا. نعم. إذن هنا فائدتان إنه قد يكون المهموز بمعنى المجرد، المزيد الهمزة قد يكون بمعنى المجرد. المهموز أحياناً أفعال، قد يغني، قد يكون مغنيا عن عدم استخدام مجرده. نعم. فضلاً. فائدة اخرى نعم وندر, وندر مجيء وندر ولا شنو اللي قبله ندر ندر صحيح وندر نقول تعلم متعديا بلا همزة نعم ومدر مجيء الفعل متعديا بلا همزه ولازما بها ك نسلت ريش الطائر وانسل الريش وعرضت الشيء واظهرته واعرض الشيء ظهر وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه وقشعت الريح السحاب وأقشع السحاب قال الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت نعم إذن الآن فائدة أخرى يقول من النادر أن يأتي الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها يعني نفس الفعل نفس الفعل يكون لازم مع زياده الهمزه ويكون متعديا بدون الهمزه لاحظوا نسلت نسلت ريش الطائر نسلت ريش الطائر طيب هلا نسله نسل مجرد وهو متعد انسل مزيد فيه الهمزه لكن الفعل لكن الفعل لازم انسل الريش انسل الريش يقول هذا من النادر أن تكون الهمزه مزيده ويكون الفعل لازما وان يكون الفعل مجردا منها ويكون متعدية شوف نثلت نسل لا لا هذا فعل مجرد ثلاثي فعل, مجرد فعل لم, لم تزاد فيه الهمزه وهو فعل متعدٍ أخذ مفعولا به ريشه أنزل زيدة الهمزة فأصبح لازما أنزل الريش عرضت الشيء عرض لم تزاد فيه الهمزة وهو فعل متعدن بمعنى اظهرته وأعرض الشيء أعرض الشيء هذا الآن مزيد فيه الهمزة وهو فعل لازم اعرض الشيء تجاهل عن يعني أعرض الهلال بمعنى ظهر وبرزه بمعنى ظهر وبرز أعرض الشيء بمعنى ظهر وبرز عندما أقول أعرض الهلال أي ظهر وبرز بهذا المعنى يكون الفعل أعرض يكون فعلا لازما نعم وكببت زيدا على وجهه كبب مجرد وهو متعد يعني كببت زيدا يعني صرعته يعني رميته وأكب زيد على وجهه الآن مزيد بالهمزة مع أنه مزيد بالهمزة اصبح لازما قشعت الريح السحاب الآن هذا فعل مجرد قشعة فعل مجرد وهو متعدد أقشع نفس الأقشعة مزيد بالهمزة وهو متعدد قال الشعب كما أبرقت قوما عطاشا غمامة طبعا أبرقتها يعني أبرقت لقوم قوما منصوب على الهمزة الخافض كما أبرقت لقوم أبرقت السماء وبرقت السماء نقول برقت السماء وأبرقت السماء كما ذكرت قبل قليل فالمزيد بالهمزة بمعنى المجرد فلما رأوها أقشعت أقشعت أصبح لازما أقشعت وتجلت فلما رأوها أقشعت وتجلت أقشعت بمعنى تفرقت بمعنى تفرقت فهو فعل لازم نعم هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته